فجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهان الرحيل يشد وطراف الغلال والنجم يبدو كالصراج تراقصات فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو طلالا والنور من كافيه شلال تدافق في عجالا الفجر يرسم بالطياء على الماذن الفهالا والليل في وهن الرحيل يشد وطراف الغلالا والنجم يبدو كالصراج تراقصات فيه الذبالا والصبح فيها يغنتنا فسمت فيه زهو ضلالا والنور من كافيه شلالا تدافق فيه عجالا هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة فيها تجلت قدره الابداع في احلى ما قال هي اله الخلق العظيم يسوقها المهولا كلالا فيها تجلت قدره الابداع في احلى ما قال والله هو تغمر الدنيا بانوار الجلال والقلب وساعده الضياء فغاب عني في ابتهالة ينسب في كنف الأمان كأنما النور استمالا الفجر ينسب بالقياء على المارن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد وطارا في والنجم يبدو كالصراج تراقصات فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مت فيه زهو طلالا والنور من كافيه شلال تدافق في عجالا لمن سمع النداء فشد للنجوى رحالا وجف المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالا طوبى لمن سمع النداء منال مستغفرا يبغي مناله من يسأل الكريم من يسأل الله الكريم من يسأل الله الكريم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 بأنك في الوراء أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكس فيها بالثاب طويل الشوق يبقى في فقير في الحياة من الصحاب ومن يامنيات دنياي تدوسين المصاحب في الترابي وايا جب من مريدك وهو يدري بانك في وراء ام العجبي ولو تُلْمُكُ فِيها بِالذَهَابِ رَأَيْتُ اللهَ فِي نَ الكَوْنِ رَبًّا جَميعُ الكَائِناتِ لَهُ تُحَابِي شَوَاهِدُ أَنَّهُ على رم المجادر بالكذاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصابي ومدى الطرف في كل النواحي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 وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكث فيها بالثاب من ظلالك وَلَا تَغْتَرَّ يَوْمًا بِالسَّرَابِ وَقِفْ فَوْقَ الْقُبُونِ فَرُبَّ جَرَى سَتَهِمَّتُ أَعْتَبُونَ تحمدها وتأويه بالإياب ورد اللومة القرآن تلقى يباعدك السواب عن العقاب وتابع مرسلاً هاد حكيماً أشعة حكمة من كل باب يأمنك يا دنيا الدواي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك يا أخي ادنوا مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضيق قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي, يا أخي نوم مني لا تدعني يا ولا من حالكم فانر دنبي وبد النلمه نورك اه نورك فجر طالع من و بصرت طريق الجنه يا, خي, يا ما بقلبي من ناس نله في كل حال حاضراً في وحشتي أو فرحتي يا أهل اجنوا مني لا تدعني يا وَصِدْقَ مَوَادَّتِي إِنْ صَفَتْ عَيْشِي فَمَا آه فَمَا كَثَرٌ عَجَبًا أَيْنَا هُمُ فِي شِدَّاتِي لست لا غيرك من دون البرى مخلص لي يا أخي في صحباتي لست ترجع من ودادي وعياتي رفقة في الله نعم الرفقاتي واجئك الوضاء الفيت بي كل معنى من العولى والرفعتي مدّني أمناك كي نمضي معاً في طريق عزتي آه في حياتي قربت كنت لي عونا يوج لكربتي يا يومها يا يوم النجدتي تتهى في همسك يمناك ها Fay to me illaman aw la تتوحى مني يا اخي يا ما ساذه سلوى كل بعد عن هدي اقيك في جبري لا همنا فيك والموت آتيك دنياك وراحتك والله الذنب لا ينسى والبر لا والله يدعوك يا نصحي خليني فالنصح صدعني أرجوك أرجوك حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي باركة في يومي أقضي في اللهو واللعب وأعشق الكسالة والليل أمضي في الشدو والطرب لا أبتغي بدالا إياك <تصفيق> يا سعد تغتر بالنعام فلا تدوم لكا يا صاحبي إنني أدرى بحالي والله يجزيك حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي بارك لا تلهيك الدار ستفن الأعمار مولاي وفار للذنب ستار تب منها والكبري واتبعه ذا قد أصح من سكري في آخر العمر روحك تصفو نفسي تهفو ذلك حتفو ربك يعفو عمرك يمضي فتترقه دعني أفرح أمرح الأول انحلو حالي بصبوتي هاني ل لذتي قضيا نحدر هواه قاري يلهتاريا يوصلني هويا قد فتيا ساعي ا وانا قد غلاني ذنبيا يا سعدكم راجي ربا لنا دعيا نجيبك يا هل توبات لي مثليا نعم أقبل دعني فما تدري بيا فلم يحن أعوانيا بغائر والخطايا بلى يا ليتني لبيت صرخات الهدايا فيا ندمي على عمر تقال ضعف الغوايا مهن يا سعدنا موسي قط يدعو باب التوب بم لوح لمنزلت قدوا الىه قد اتيت الى رحابك مستجير تقبل توبتي و في لي الذنب الكبيرا تبت ايها فرحتي و ادبرت قوتي اين سراتي بركت من تايبي فنأى يا صاحبي قد فست بالمطلب تهذر يا سمع درب الهواء الطائع وإن بدى رائعها هل لينات قصاتي قلبا قاسى إخواتي وفق من وفاتي حمدا يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وثبت قلبنا فاغفر لنا ذنبنا حمدا يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وثبت قلبنا مشرك يا سعد نجناك يا سندو والله ننجيك ننجينا من كل شر يا مولا الخير بس جن لي مولا الله اليوم يا رب نجاك ربي ويا راك والغي ينساك تستبي عبدالله أخرك بشرك بشرك شكري وخيالك إني هديت بك قطب مسعاك اشراقت نفسي بنور من فهدي حين ما راجت يا رب العين هذه روحي وصارت الدموع تجري يا رب لي خذ بقديم العناد اشراقت نفسي بنور من فؤادي يا اينما يا رب العينه هذه وانت شتر روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشانه شعل نفسي بنور من فهدي اينما راددت يا رب العينه هذه وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي في سكون العيل أدعو في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يراه فنيا رحيما يا حليما يا كريم من مال الفضلك من نفادي يا سامع يا مجيبا يا عظيم اهدني يا خالق السباع الشيء اهد نفسي بنور من فؤادي حين ما ضقت يا رب العين وانت شتت روحي وصار الدمع يجري يا ليل من خذق قلبي من وجع نفسي بنور من فؤادي حين ما راد جئت يا رب العباد وانت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقي كاليوم اعتمادي يا إلهي مرا في بينور من فادي حين ما بدت يا رب العينهدي وانت روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي من عبادنا في ليلي بين نورك يا من روحي وصارت دموعي اقرأ أخيها ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كم عم من كاينات <سجارة> بثوته فإينا وعن القرأن <بسوة> RAB KHAIH RAD DLIKURAN RAD DLIKURAN ESMAH BISOVTKA ESMAHL AKWAN RAD DLIKURAN KALAM ALLAH DAWI NUKUSNA LENUHISFIE AĎMAGNA انسى هذا العصر اهمل روحه روحه ولم يعود في روحي انسانا انسانا وتاي متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ادعُ لي روحتك قافت لواتي تستني قول الارواح ولا بد انا وانا واذل انا وللسمنا <تصفيق> وقل من كالصحابة في اقتداء المصطفى كانوا لها مات الدن عتيجانا نهلوا من القرآن أعذب مورد أخلاقهم كانت هي القرآنا اخلافهم كانت هي القرانا اكرى مخينا ورتلن قرانا اسمح لي صوتك اسمع الاكوان ارى الله دميد فسلام نحس في اعماقنا اعماقنا الايمان ترى وتخيل ترى وتخيل اقرأ وتخيل اقرأ وتخيل ورتل قران ترتل فان الكون نحوك شاخص فانح له مما تجهد أمانا رتل فإن قلوبنا مشتاقتنا وازرع بصوتك في الجنان جنانا وسر الأمضتنا وسر وجودنا من غير مشرط الدنيا انا يا امه القرارسوني شرع ورعي otica ismiha alana biqra kalam هذا القران يهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القران يهد يدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى من ورسول الله يعلمنا رسول الله يعلمنا تاهر قرانه والهام تدعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه هو يهدي بنا كتاب الله هو الهادي اوائلنا وبه اخرنا للعلم وللعمل لا سواه هو كتاب الله Yuhabbibuna laa man nabigi kitabullah wa syiaasih Yuhabbibuna wa qul wa معجزه الله الكبرى عن الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا الله الكبرى الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا Bela عمل nahnu bimna يا من يرى من يرى بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان وارقاء وفقاء إنها العليا تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فهجور الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال وصعاد في السماء هلل عن يروته به مسلمه <تصفيق> انت علما بامتاز في, في السماء فنجور الاوحان واصعاد في السماء <تصفيق> لن ترى يوما ندمك وندمك افيلن فارفع رايت وامضي, وامضي جوما سيدي بن الهشعي والله والشعلهمات وركب الهم والما والله ما اولما لا نتحين باسمي يوم ما شمتا في الناسر فارتقي في العزم دوما شابة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقا وفقا فارتقي في الخير تبغي مسلما أنت عنوان للمجاد الملا فاثجور الأوحال وصعدت في السماء أثجوري الأوحانة وصعدت في السماء فالتغيني فالتقي في القير وارقاهم فقراء وارقاهم فقراء من يروم المجدى يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معثما من يروم المجدى يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معثما أو يثير النقاع في وجه العذا في وجه العذا كن لجنة سحرا محكمة في العزم دوما وكن شامة في الناس حمزا ملهمة فارتقي في الخير ورقا وفقا إنها العليا نفعل يا مسرقين صعادات في السماء تنجور الأوحان وصعادات في السماء تنجور الأوحان وصعادات في السماء تنجور أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار الله أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت لأنت لا أخشى ذولاً هم ومقت لقد أذنى الزمان لنا بوصل غير منبتي سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمتي يغيب السعاد إن ويصف العيش إن جئت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجل عني ظناي إذا تبسمتي يحبك مثل ما أنت وهيه بك كيف ما كنتي وما مهما كان مهما صرنا انت حبيبتي انتي زوجتي أو حقق ما تمنيت عنائي أنت فلتهني بدفء الحم بما عشتي فروحانا قد اتلفاك مثلي يا طيب العيش مهما ضاقت ايام وانت متيفه يا هملي ولا سكنني ويا قنصي وملمتي يا العيش مهما ضاقت ايام انطبتي ايام انطبتي وحيه بوك كيف ما مهما كنت وامن كان مهما صار Ti have bat ti zo je ti have فدهبنا تزاعر للناس في إشفاء يعيدنا هدية ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاء يعيدنا هدية ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاء أدبعنا أحبة باللهل والرباء يخلف الاحزاب فهكذا الصغار والكبار في سبال مبتدئين بالذي خلف احزاب يمنون فرصه طيبه المذاق بفن فرحتهم قد لا نتلا ولا تقدر فرقه فالمر في الفرا يا ايهوهديته من ربنا الخلا انا نشوه مشتاق يا ايهوهديته من ربنا الخلا انت اللي انت بعفو فينا نشوه مشتاق يا ايهوهديته من ربنا الخلا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 الا كل ما هواتن قريبون للارض من كل حي النصيب وللناس هو لل طول البقاء يا ول للموت بي ام داب على اهلي فبين مشت ونهل مصيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللنسف كل طول البقاء فيها وعلم تفيهم دبيب وريد الدهر يشد معاء اهلي زمنه مشيت وما بلم مصيب وكم من هنا زرعنا امه تفانوا ولم يبق منهم غريم وصاروا الى افرة تحتوي سَلِيمُ فِي الْحَبِيبِ الْحَبِيبِ هُوَ الْمُرْتَجِبُ نَفْسَهُ فَأَعْدُ بِالْمَرْءِ عِنْدَ رِنْ نَسْهُ بُلْ بُلْ البَقَاء فِي هَوَى الْمُقْتَفِيهِم دَبِيعُ وَلَيْلُ الدَّهْرِ شَادَ مَعَالِي أَهْلِي تَمَايَنُ مُشِكُّ